فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى فأخذتهم فأخذتهم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 وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلوتكم ولكن ظلنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَلِكُمْ ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فَإِنَّ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَانَ لَهُمْ وَإِنَّ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفْزِينُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ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 ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كل إليه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، وهم لا يسأمون.